الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رَسُولًا نَّبِيًّا أُمِّيًّا الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَمُرُّونَ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْقَبَائِحَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَةَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ